إِلَٰلِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ أَمَّا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ الله لا يهدي من هو كاذب كافر لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه والله الواحد القهار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 فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزروا آزرة وزر أخرى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 لَهُ نِعْمَةٌ مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلْنَا لِلَّهِ أَن تَدْعُوَ إِلَى طَرِيقِ السَّبِيلِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِن أَصْحَابِ النَّارِ أن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 هم ظل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين جتنبوا الطاعوت أي يعبدوها وأنا أبو إلى الله لهم البشرا فبشّر عباده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 تجري من تحتها الانهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد الم تر ان الله انزل من السماء ماء فسنكهو يا نبي عفي الارض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 Barab Allah mentera raja len, fih shurka, mutashakisun, waraja len salman li raja. Hal yestu yani mentera. Alhamdulillah, bal akther hum la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 ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكافٍ عبده ويخوفونك بالذين مدونه وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله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 عامل، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. إننا أزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن اهتدى فلنفسه.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 تخذوا من دون الله شفاعا، قل أو لو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعطلون، قل لله الشفاع تجميع لهم ملك السماء والأرض، ثم إليه ترجعون. وإذا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ إشْمَأَزَ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمُ الْغِيبِ وَالشَّهَادَةِ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 وَبَدَّلَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَّلَ لَهُمْ سَيِّئَاتِهِم مَّكَاسِبَهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَإِذَا مس الإنسان ضر دعانا ثم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 كانوا يكسبون، فأصابهم سيئات ما كسبوا، والذين ظلموا منها أولئك سيصيبهم سيئات ما كسبوا، وما هم بمعجزين، أو يعلموا.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 Qabli ayi yati kum al-Ghazab, thum mana tu saron, wa tabi'u ahsan ma azal iraykum min Rabbikum, يأتكم <أنتيكم> العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وان كنتم لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُنِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْرِكَ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 والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشكون ونفخ في الصور ونفخ في الصور فصعقت ما في السماوات وما في الأرض إلا ما شاء الله في خفيه أخرى فإذاهم قيامين ينظرون وأشرفت الأرض بنور ربيها ووضع الكتاب ودين بالنبيين والشهداء وقضى بينهم الحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو اعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا الى جهنم يمزمروا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها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 ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاء